A'udhu bi Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Badi' al-Samawat wal-Ardi, an na yakanu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 وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما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 كذلك زيّننا لكل أمّة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملاذ Aku katakan kepada mereka, dan kami berbicara kepada mereka tentang kematian, dan kami menghajar mereka, dan kami menghajar mereka dengan segala Allah, walaupun lebih banyak yang jahil, dan demikian juga Kami telah menetapkan kepada setiap nabi musuh syaitan manusia dan jin, yohi beberapa kepada beberapa, yohi أَرَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Afguir Allah abatgi hakamoh, wahai yang diangkat kepadamu Kitab yang terperinci, wahai yang datang kepadamu Kitab, mereka mengetahui bahwa itu diturunkan dari Tuhanmu dengan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 119. <تبعون> إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 110. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 جادلواكم وان اطعتموهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ, وقال أولياؤهم مِنَ الْ سِر ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا Hakeem عليم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي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 ك الغنيذ الرحمة إِنَّ يَشَاءُ يَذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَ مَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ إِمَّا ما تعدون لات و ما انتم بمعجزين قل 119. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت بهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين